وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَسْرُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَسْرُو عَلَيْهِمْ القرى إلا وأهلها ظالمون ولا كنا القرى